يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يوم إذن المكذبين الذين هم في خوضين يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعاء هذه النار التي كنتم هات كذبون أفسح هذا أم أنتم لا تبصرون يصلوها فصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجذون ما كنتم تعملون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 تكين على سرور مصفوفتهم وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريةهم بإيمان الحقنا بهم ذريةهم وما ألتناهم من عملهم من شيء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 وأنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعرن نتربص به ريب المنون قلت تربصوا فإني معكم من المتربصين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 ومن الليل فسبحه وإدبارا